Słuchajcie, Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, بتغون فضل من ربهم ولضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرم أنكم شنانوا من أنصدمكم عن, عن المسجد الحرام أن تعتدوا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 فلا تخشوهم وخشوا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصه غير متجارف لاثم فإن الله, فان الله غفور رحيم 147. ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه وَاتَّقُ واتقوا الله إن الله سريع الحساب 119. اليوم أحل لكم الطيبات 110. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم 111. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتينهم أجرهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخدان وَمَن يَتَفَرَّضُ الْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا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 أَو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا, فتيمموا صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسْحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّمَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ ولكن نُرِيكُمْ وَلِيَتْ مِن نِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقْتُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بذات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 Słyszałem, że w tej chwili nie ma prawa do zróżnicowania. Słyszałem, że w tej chwili nie ma prawa do قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله المؤمنون وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وقال الله إني معكم لأن عقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمتم بِرُسُلِي وآمتم برسولي الله قرضا حسنا لا أكفر 109. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ بَالِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا مِيثَاقَهُمْ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 ومن الذين قالوا إننا صرَّا أخذنا مثالَ قَهُم فنسُحَّنَ مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَينا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوَفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَ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 Ulifali mnie bidunu, bikum, bellatun, beczarun, nienchonę po. Ja wieruję, że mnie jaśnię, a jedno addybu mnie jaśnię.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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ إِذْ جَعَلَ فِي مَا لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمُ دَخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ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 فلا تأس على القوم فاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا تقبل الله منا المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط ما أنا ببسطي يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين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 أخي، قال يا وينت، أن أكون مثل هذا الغراب، أعجز أن مثل هذا الغراب، سوء أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا.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 اذلمه واصلح فان الله فان الله يتوب عليه إن الله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 أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون لكذب أكالون للسحف فإن جاء وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطَةِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِقِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَانِ كانوا وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشون ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما زل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها نفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم الله فأولئك بَيْنِي مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وآتيناه الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وهدى وموعظة للمتقين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 فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم ولكن ليبلغكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فننبيكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينه احذرهم أن يفتروك عن بعض ما انزل الله إليك فان تولوا فعلم ان ما يريد الله أن يصيبهم ان يصيبه ببعض ذنوبهم و فحكم لجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم للقوم يقون يا أيها الذين من لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَن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 قل هل أنبئكم بشر من ذلك اللَّهِ عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم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 قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة يوفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا مننا أنزل إليك ما أنزل إليك من ربك طوي.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 أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم لكفّرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنّات النعيم ولو أنهم عاقبوا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم وما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 119. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عم وصم كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إنا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 من قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود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 لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا ولا أقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارا ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما يعرفوا من الحق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 قاندين فيها، وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا إنك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم.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 أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفّارته طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون.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 يا أيها الذين عمون إنما الخمر والمسر والأصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون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 أطيع الله وأطيع الرسول واحذروا فإذا على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعمل الصالحات جناح فيما طعموا إذا متتقوا آمنوا وعملوا, إذا متقوا وآمنوا وعملوا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 ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأثّرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى مازل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا من الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم للموت حين الوصية حين الوصية إثنان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 والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا هيئتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا، وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذا تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني.